بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين قال شيخ الاسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وبعد فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عباء عبادة واستعانة قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا متكم الضر فإليه تجأرون وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى في الآية الأخرى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى عليه توكلت وإليه أنير وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا, لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ونظائر هذا في القرآن كثير وكذلك في الأحاديث وكذلك في إجماع الأمة ولا فيما أهل العلم والإيمان منهم فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أولاه أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذه الدورة نتدارس نحن وإياكم هذه القاعدة المتينة القيمة قاعدة في توحيد اللوهية لأبي العباس شيخ الإسلام من عليه ورحمة الله هذه القاعدة كما يعني سمى قاعدة في توحيد اللوهية هذه من المؤلفات التي ذكرها الذين اشتغلوا بتعداد مؤلفات ابن ثيمية ومنهم أبو الرشيق في رسالته المطبوعة مقردة وظن الجامع لسيرة ابن ثيمية ذكرها هذه الرسالة وسماها قاعدة في التوكل والإخلاص قاعدة في التوكل والإخلاص وقال إن هذه القاعدة في رابط أربعين ورقة أيضا ابن عبدالهادي في العقود الغرية في سيرة ابن ذكر أيضا من مؤلفات ابن تيمية قاعدة الخاص والتوقل فهذه القاعدة مذكورة في هذا وذاك فهي من مؤلفات ابن التي تصح نسبتها للشيخ رحمه الله تعالى بقي أن قال أن الأبراق التي بين أيدينا وبين أيديكم هي جزء من هذه القاعدة لما يبدو لأن بعض المعاصرين حققوا هذه الرسالة ومنهم الدكتور محمد السيد الجليان حقق هذه القاعدة وألحق بها قرابة أكثر من الضعف لكن نحن سنقتصر على ما هو بين أيدينا مما أثبته الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في نظرا أولا لضيق الوقت من جهة ونظرا إلى أن الزيادة التي حقها سرج منها مباحث مسائل يعني ليست وثيقة الصلة بتوحيد اللوهية بل هي المسائل الدقيقة التي قد لا تعنيها الكثير منها والأمر الآخر أن ما يتعلق بها من توحيد العبادة أو الألوهية او وثيقة صلاة في موضوع هذه القاعدة سنذكره من باب التميين والتوذيح إذن نحن سنتدارس هذه القاعدة من خلال تلك الأوراق التي يبين أيديكم من خلال ما أثبتنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مجموع الفتحة هذا أمر الأمر الثالي الرسالة كما سمعنا قاعدة في توحيد الألوهية وشيخ الإسلام كما لا يخفى فلو عناية فائقة مسائل الاعتقاد ومن هذا الباب ألامه توحيد اللوهية فالشيخ رحمه الله اعتنى به في رسائل كثيرة منها ما هو على سبيل الإفراد مثل الرد على البكري هذا في توحيد العبادة منه ايضا كذلك كتاب الزيارة منه أيضا كذلك مباحث متفرقة في التدمرية وأيضا كذلك في رسالة العبودية وفي غيرها فالمقصود أن كلام الشيخ رحمه الله في ترحيد العبادة إما نكتجد على سبيل الإفراد في مصنفاته في رسائل وفي قواعد ومنهما يكون في ثنائي مؤلفاته رحمة الله عليه نحن في هذه الرسالة نحاول أن نفهم ونستوعب ما ذكره الشيخ رحمه الله من خلال الرجوع إلى مؤلفاته الأخرى فإن أقدر من يوضح كلام بتيمية هو من هو المؤلف نسيه رحمه رحمه الله عليه هذه طريقتنا معكم في تدارس هذه الرسالة أيضا من الأمور التي ذكرها في هذا المقام أننا سنركز بإذن الله على القواعد والأصول التي تأتي في هذه القاعدة باعتبار أن الشيخ رحمة الله عليه من الكبار المحققين كون نعنى كما الشيخ قواعد والأصول هذا ناشى كأنه أنفع لطالب العلم بدأ رحمه الله كما تلحظون بقوله الحمد لله رب العالمين والحمد كما بينه الشيخ رحمه الله الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة إلىه هذا هو الحمد الحمد الإخبار بمحاسن المحمود فليل الله سبحانه وتعالى مع المحبة إلىه وهذا هو الفرق بين الحمد والمدش فالحمد هو أن تخبر بمحاسن المحمود مع هذا قيد فهو ماذا مع المحبة أما المدش فهو مجرد الإخبار بما يظن أنه من المحاسن الممدوح وليس من شرط ذلك يسع المحبة فقد يمدح الشخص غيره لكن لا يكون ماذا لا يكون محبا له هذا هو الفرق بين الحمد وبين ماذا المدش قال الشيخ الإسلام الحمد هو الإخبار بمحاسم المحمود مع المحبة لها مع المحبة له أكد في الفتاة الثامن صرحة 78 و أيضاً من المثال التي يعنى بها الشيخ غير موطن وحصلت بينه وبينها بالمرح المناظرة في مسألة الحمد والشكر أيهما أعم فبين رحمه الله في هذه المناظرة وفي غيرها وكذا أيضاً تلميذ القيم أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصاً وجهية والمعنى كما بينه رحمه الله أن الحمد أعم من الشكر من جهتي أسبابه الحمد أعم من الشكر من جهة ماذا من جهة أسبابه والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه ما معنى هذا لما نقول أو لما يقول الشيخ رحمه الله الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه أي أن الحمد يكون على صفات الله تعالى الناجمه هو المتعاليه أما الشكر يكون على أي صفات عن صفات ماذا؟ عن صفات متعدية تقول اشكر الرزاق أشكر الرحيم سبحانه وصفة الرحمة لازم ولا تتعدى للمخلوق تتعدى أول ما تتعدى؟ تتعدى لكن الحمد على الصفات اللازمة متعدية تقول الحمد للعلي سبحانه والعلو صفة لازمة ولا تتعدى لغير لازم فإذا نخلص من هذا كما قال الشيخ أن الحمد أعم من الشكر من جهة ماذا؟ من جهة أسلال لكن الشكر أعم من الحمد من أي جهة؟ من جهة الأنوان فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوائش أما الحمد يكون بماذا؟ يكون بالقلب واللسان فأنواع الشكر إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوار فهو عمل فالشكر يكون فعلا وعملا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا أما الحمل يكون بماذا القلب إيه بالقلب واللسان طيب كين من هذه المسألة استهل رحمه الله بذكر الشهدفين وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّن الشيخ رحمه الله في غير مدين أن هذا هو أصل الإيمان أصل الإيمان ماذا؟ الشهادتان قال رحمه الله في جامع المسائل أصل الإيمان الشهادتان وهم جماع الدين والتمائل الأول هو التوحيد أشهد أن لا إلهال الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو رساله والرسالة كما بين الشيء رحمه الله تضمن ماذا؟ تضمن الإيمان بجميع الكتب والملائكة يعني الإيمان بالملائكة يدخوا ضمن الرسالة فيhaveار ماذا؟ فيANEبار أن الملائكة هم رسل قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرجاع للملائكة رسل أو والرسالة متضمنة الإيمان بجميع الكتب والملائكة هكذا في جمع رسائل الثامن صفحة خمسة و 200 قال رحمه الله قائلة جليلة في توحيد الله هنا لما قال في تعليف…! فالحديث هنا كما هو واضح عن توحيد العبادة توحيد العبادة الشيخ رحمه الله في بمواطن متعددة تعريف توحيد العبادة بمواطن متعددة ويختصر الشغل تعريف عبارة سهلة ميسرة أن توحيد العبادة أن نعبد الله تعالي وحده لشريف فالتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده لشريف في المقابل الشرك أن يعبد مع الله إلها آخر هكذا ذكر الشيخ حين هذا التعريف سون في التدمرية أو في منهاج السنة أو في غيرها إذن اتضح لك الآن التوحيد هو أن يعبد الله تعالى وحده لشريف قال وإخلاص الوجه إخلاص الوجه هو بمعنى التوحيد ويفسر عرف بعض هالعلم مثل ابو طيب أن ان هو تجريد القصد لمن للمعبود سبحانه وتعالى يعني يكون مقصودك هو الله تعالى وحده لا شريك قال ابو طيب الاخلاص هو تجريد القصد هو تجريد القصد طاعه للمعبود وقال في موضع اخر هو افراد المعبود عن غيره افراد المعبود عن غيره كذا في مداج الثالثين الأول 24 ومئة هو إعلام الموقعين ثاني واحد سبعين ومئة قالوا اخلاص الوجهي والعمل له عبادة واستعانة لاحظوا الآن يعتدون حول هذين الأصليم الجليلين العبادة والاستعانة العبادة والاستعانة العبادة التي هي توحيد أبلوية والاستعانة التي هي توحيد الرومية ثم سقى رحمه الله الآيات التي سمعناها طبعاً لاحظ أن الشيء أحمد الله عليه مما ذكره الإمام الحرب للذهب رحمه الله أن هذه من مزايا بن فيم يظهر أكثر مزايا رحمه الله وهي ماذا؟ كما قال الذهب أن بن فيم رحمه الله لديه استحضار الآيات من القرآن وقت الاحتجاج بها يقول له في ذلك يعني أمر, أمر عجيب فقدرة ابن تيم الله عليه في انتزاع الآيات وهو يكتب من حفظه رحمه الله وهو سريع الكتابة عند في ذلك يعني قوة عجيبة كما شهد بذلك أيش الإمام الحافظ عليه. وهذا هو أعضح الآن أنظر مثلا الآية التي سرد الشيخ رحمه الله في هذا الموطن وهو في سائر فع لما تنظر مؤلفات شيخ الاسلام تجد هذه الميزه الفريده له رحمه الله عليك. ننظر في الايات من خلال ما ايضا يوضحه شيخنا هنا الايه الاولى قل الله هم مالك الملك تؤتي من تشاء فهذه الايه كما تلاحظ في تقرير اي توحيد الربوبيه هنا للهيه ها تاملوا ها؟ هنا لما قالهانا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء هذا توحيد الله بأفعاله توحيد الله بأفعاله سبحانك هذا توحيد الربوبيه وتعز من تشاء وتذل من تشاء هنا لما على تؤتي الملك من تشاء فبعض السرير ومنهم الامام مجاهد قال ان الملك هنا هو النبوة الملك هنا هو النبوة كما قال فجعل النبوة نفسها ملكا لكن شيخ الاسلام رحمة الله عليه بما حباه الله تعالى من العلم والتحقيق بيّن أن من النبوة ما يكون ملكا ومنه ماذا ما لا يكون كذلك فالنبي قد يكون يعني يجمع بين النبوة والملك مثل من مثل سليمان مثل داود عليهما السلام وقد يكون عبد الرسولا وهو من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم ولا شك أن العبد الرسول أكبر من النبي الملك فهكذا ترشي رحمه الله في الفتاة والقامس الثلاثين صفحة الثلاثة وكذلك فالآية التي تريها قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم من مر فإليه تجعرون يقول الشيء رحمه الله بتوضيع معنى هذه الآية الكريمة قال لما كانت الحسنات من الله فالحسنات هنا اللي هي النعم ينتبه الحسنات قد يراد بها النعم والسيئات يراد بها المصائف كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة ومن الله وما أصابك من سيئة ومن نفسه وقد يراد بالحسنة والسيئة ماذا؟ الطاعة والمعطلة إن الحسنات يذهبن السيئات نرجع إلى كلام الشيخ قال لما كانت الحسنات التي ينعم من الله أوجب هذا أن تطلب إلا من الله وحده فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره ويعلم أنه لا إله إلاه كما قال تعالى وما بكم من نحمة فمن الله فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده قال السمقات على ثم إذا مسكم الضر فاليه تجئرون هنا لمقاتع على فاليه تجئرون قال هذا الشيخ قال هذه اخبار ولا حال والجؤار هو ماذا لمقاتع على هنا فاليه تجئرون ما الجؤار رفع الصوت ورفع الصوت هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 14 69 300 الى ان قال ان نلاحظ الايه قال ثم إذا مسكم الضر فهنا الشيخ رحمه الله يقول أن الناس على أصنع فأخير الناس وأفضل الناس من يتضرع إلى الله ويلجأ إليه في السراء والضراء وأسوأ الناس من أسوأ ماذا هو من من لا يلجأ إلى الوطهان لا في السراء ولا في الضراء يقول رحمه الله لما الله حزبين حزبا لا يدعوه في الضراء وحزاً يدعوه فإذا كشف الضر عنهم أعربوا عنه واشرط مثل مشرك العربي فإذا ركبه في هلك دعوا الله وصلوا له فلما نجاهم ذري إذا هم جعب قال تعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُهُمْ الناس لا يتضرع الله تعالى لا في الرخاء ولا في الشيء قال الشيخ الإسلام هم الذين ويتمون إليه في السراء والضراء وهم أهل الصبر والشكر على الصبر في في الضراء والشكر في إيش في حال إيش في حال السراء والرخاء كما في حديث سعيد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا وخير هذا كله في المتابة الرابع عشر واحد وسبعين المقصود أن الآيات الكريمات التي سمعناها كلها الآن هذه الآيات كلها في تقليل توحيد ماذا الربية هنا في الآية التي تريها قال تعالى وَإِيَنْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْ أيضاً واضحاً هذا في تقرير الاستعانة او إن شيء توحيد روية وضر كما عليكم نكرة فيأتي أي سياق وإيَنْسَسْكَ في سياق الشرق والقاعدة أن النكرة في سياق الشرق أو النهي أو النفي أو الاستثام تفيد ماذا؟ تفيد العموم وَإِيَنْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْ أي أي در. قل أو كذر في بدنك في مالك في ولدك فلا تشف له إلا هو وكذا أيضا وينسسك بخير فهو على كل شيء قليل وقالت على أن يسسك الله بذر نصر الكلام في هذه الآية الكريمة كل هذا في تقرير توحيد الرهوية قالت على إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية أين توحيد الرهوية في آية الفاتعة يا كان سيف ويا كان يا كان هذا توحيد الربيه آه... الايات اللي في السبيه لاحظ جمع اسفين ربيه ولهيه فاعبده وتوكل عليه فاعبده توحيدا وتتوكل عليه صحيح ماذا ايش الربيه هو ان ماذا من توحيد الربيه ولذا قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب التوكل على الله من نتائج من نتائج توحيد الربيه قال تعالى عليه توكلت وإليه من نفس التوكل هو يتعلق بالربية والإنابة التي هي توحيد العبادة قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في أرض له الملك طبعا التسبيح كما هو معلوم هو ماذا؟ وبمعنى التنبيه ولكن كذلك سواء جاء بصيغة الأمر سبح اسمه ربك العالى أو بالماضي سبح لله او المضارع كما هو عندنا يسبح لله فالتسبيح هو التنزيح أو كما يعبر الشيخ الإسلام هو نفي السوء والنقائص عن الله طبعا انتبه إذا كان التسبيح بمعنى التنزيح وبمعنى يعني أن الله تعالى ينزه وبمعنى أن ينفع عن الله تعالى العيب والنقص فإذا كان هذا هو التنزيح والنفي النقص والعيب عن الله فكما يضيّن الشرح في مواطن متعدد من كلامه أن هذا النفي يتضمن إثباتا أم لا يتضمن إثباتا هذا النفي لما نقول الله تعالى منزعا كل عيد منزعا كل نقص هل يتضمن إثباتا هذه قاعدة أن كل نفي في القرآن في هباب الصبات يتضمن إثباتا فالنفي في القرآن ليس نفي محرم إذا نفى النقص العيد في المقابل إثبات ماذا الكمال بالله فإذا نزهنا الله تعالى النقص أثبتنا له ماذا أثبتنا له الكمال يقول, يقول المؤلف رحمه الله التسليح نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال المتضمن إثبات المحاسن والكمال هكذا في الثاني العاشر صفحة خمسين ومئة دي أيضا من الرائف الذي ذكر الله هنا لما قال تعالى له الملك وله الحمد نحن نقول الآن في الكار الصلاة بعد انصرام الصلاة نقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد هنا عندما تقول له الملك تثبت له ماذا؟ تمام الملك عندما فعله هو هو يملك كل شيء له الملك ولحن هنا تقدم الجار ومجرور الدال على ماذا؟ على الحصر وأيضا هنا عندما تقول له الحمد المؤلف رحمه الله كما يقول علما كان العلوم بين عينه هذا او هذا الذكر الذي نقوله في اقرب الانصراف لما تقول له الملك يقول الشيخ هذا رد على القدريه القدريه لدينا يخرجون افعال عباد عن ملك الله طلعت على قال له الملك كذلك يملك كل شيء ومن ذلك ليش افعال العباد افعال عباد مملوكه لله ولا لا مملوكه ماخذ شيئا عن الملك سبحانه وتعالى انت لما تقول له الحمد وتثبت ان الله تعالى المحمود سبحانه وتعالى على افعاله وعلى اسماءه وعلى صفاته هذا ترد على الجبريه الذين ينكرون الحكمة وينكرون التعليل في افعاله لما تقول له الحمد الله تعالى محمود فيما يقدر ومحمود فيما شرع الله تعالى له الحمد كله فيما شرعه وأمر به من المأمورات والمنهيات وأيضاً هو سبحانه وتعالى هو المحمود فيما قدره وفيما خلقه هنا في الآية التي تسهلها قال تعالى أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات هذه الآية كما تلحظ في أي توحيد الروبية ولا الروبية فوائد عنها في الألوية لكن على الطريق التي ذكرها العلمونها أمنهم الشيخ الإسلام أنه إذا ذكر توحيد العبادة هو يتضمن روية أم لا يتضمن؟ نعم يتضمن فتوحيد العبادة يتضمن توحيد روية كمان توحيد روية ماذا؟ يستلزل توحيد الألوية من الفوائد التي ذكرها الشيط أحمد الله في غير موظم أنه يقول كثيرا ما يقترن التوحيد بالاستقبار ولحظ عندك الآن كلمة لا إله وقت من التوحيد وعندك الاستغفار فأعلم أنه لا إله الله واستغفر بدمك يقول الشيخ رحمه الله في الوجه اكتران التوحيد والاستغفار يقول ولهذا قرنا سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية ومن هذه الآية بين أيدينا قال فشهادة التوحيد بصدق وعقين تذهب الشركة كلها تذهب الشرك كله دقه ودله وخطأه وعمله سره وعلى والاستغفار يمحو ما بقي من عتراته ويمحو الزنب الذي هو من شعب الكفر فإن الذنوبة كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول لا إله الله أبلغوا الدعاء أستغفر الله لحظة كلام هذا مجين فإذن سروا الأقفران كما في هذه الآية والشيخ يورد الأثر الذي اخرجه من أبي عاصم السنة أن أبليس عادنا الله يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فهنا الاستغفار عفوا للتوحيد يمحو أصل الشرك والاستغفار يقول ماذا هذا قال الشيخ؟ يمحف روعة ليش؟ سائر الذنوب ولهذا قال حدث أبلغ الثناء أبلغ الثناء قوله على الله وأبلغ الدعاء والسؤال أن تقول ليش؟ أستغفر الله قال تعالى قل أفرائيتم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بذكره فهذا في تقرير التوحيد الروبية والاحتجاج به على توحيد العبادة نحظ الآية الكريمة هي في تطغير توحيد عبادة لكن يستدل بهذا التوحيد على ماذا على توحيد العبادة قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعوه ما اسمه وصوله يفيد ماذا يفيد العموم كل ما يدعى من دون الله هكذا لا يملك ضرا ولا لفع قال تعالى إن الله بضر هل هناك كاشفات ضره أو أرادني برحمة هن منشكات رحمته تتمت الآية قل الله هنا لما تأتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عرفنا أن التوكل يتعلق أي توحيد الروبية ولا اللوهية يتعلق بتوحيد الروبية يتعلق بتوحيد الروبية طبعا إذا كان الله فعال بيده النفع الضر وهو حسبنا ونحب الوكيل إذا تقرر هذا المعنى ان لطعاله هو وحده وبيده انضر ان ذا هذا يستلزم ماذا ايش يستلزم يستلزم نعم, نعم. لا بيستلزم الله تعالى بايش بالعباده سبحان الله تعالى. <تصفيق> الآية التي قال عليها على الذين زعمتم الله لا منسونا بس هذه الايه تحدد انا المؤلف رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة ونسينا أن ندخل هذا كتاب من أهم كتب الشيخ أيضا بما يتعلق بتوحيد الألوية يقول الشيخ عحمه الله عند هذه آية كريمة في قاعدة جليلة يقول تهدد سبحانه من دعا شيئا بدون الله وبيّن أنهم لا ملك لهم مع الله لا أعظنا لا يقال لا يمكن مثقال الآخر ولا شركاء في ملكه أيضا في قوله وما لهم فيهما أي في السموة وطر وما لهم فيهما من شئ يعني ما معنى الكلام يعني أن, أن هذه المعبودات لا تنبكوا حتى مثقال ذرة لا تنبك على سبيل الاستقلال والإفراد ولا تنبك على سبيل ماذا الشركة مع الله تعالى قال وأنه نعم أنه لا ملك لهم الله ولا شركات منك وأنه ليس له عون ولا ضهيد الله وانا وماله منهم من ضهر الله تعالى يعني يستغنى وينفع انه الظهير اللي هو المعين قال فقطع تعلق العلوم بالمخلوقات رغبه ورهبه وعباده وسعاده ولم يبقى الا الشراهه اذا الان الالهه الكريمه كما هو واضح يعني أبطلت يعني في يعني نسفت الشرك من جذوره استأصلت الشرك من جذوره من خلال هذه الأمور أربع اولا بيّنت أن كل ما يحفظ من دون الله لا يملك شيئا لا يملك متقال دره هذا أولا لا يملكه على سبيل الاستقلال ثم قال تعالى وما لهم فيهما من شرك لا يكون ذلك ولو حتى شرك لا يعني لا يشاركون الله تعالى في ماذا في ملكي دره. ثم الأمر الثالث أن الله تعالى قال وما له الله تعالى منه من ظهر فالله تعالى لا معين له ولا ظهر غني عن ذلك بقي الشفاعة التي يعني يتدثر بها او يتعلق بها المشركون فجاء الرد في هذا الباب لما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ألده فلا أحد يشفع إلا إذا أذن الله أذن الله قدر ذلك وشاءه ورضيه وأحبه من ذا الذي يشفى عنده لك والشفاعة هي ممكن لا تعرف كما في الآية الأخرى قل لله نرجع إلى مؤلف قال ولم يبقى إن الشفاعة فهي حق لكنه تعالى قال ولا تنبغ الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله فالأمر كله لله وهو الذي يكرم الشفيع بالإذن والشفيع لا يشفع إلا في من أذن الله له اللحظ الشفيع ما يشفع جدان لا يشفع إلا متى إلا إذا أذن الله إلا إذا أذن الله تعالى له وأيضا إذا أذن الله تعالى له فإن النطعان يجعل له حدا يجعل هذا الشفيع حدا لا يتجاوز قال والشفيع لا يشفع إلا في من أذن الله له ثم يحد الله تعالى للشفيع حدا كذا في قاعدة لليلة صفحة واحد عشرين ومائتين في كتاب الإيمان الكبير صفحة أربعة سنة. هنا في الايه التي يليها قال تعالى اريد الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا هذه الايه تكلم عن المؤلف في عده مواطن فذكر رحمه الله ما جاء عن ابن باس والطيب من السلف ان هذه الايه يعني نزلت في اقوام يدعون عزير وهم من اليهود وان اقوام يدعون المسيح وهم من النصارى ويدعون الملائك كما هو عند بعض العرب فنزلت الآية نزلت الآية التي تبين أن أن عزيرا والمسيح والملائك عليهم السلام أنهم ماذا أنهم يتقربون إلى الله تعالى ويردون رحمته ويخافون عذابه أن هذه المعبودات هي ترجم عند الله وتخاف وتتقرب الله تعالى بالوسيل بالوسيلة إليه هذا اللي جاءنا بالعباس اللي جاء في البقاري صالح المخاري عن ابن سعود رب العن أن هذه الآية نزلت في من نزلت في قوم كان يعبدون قوما من الجن يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن أسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم يعبدون هؤلاء الجن فنزلت الآية نزلت الآية. الآية الكريمة تبين أن هؤلاء الجن الذين تعبدونهم هم هم يعبدون الله الان ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويبين الشيخ رحمه الله يعني هذا اقول كل حق ما جاء ابن عباس او ما جاء انس المسعود فالآيه تعم كل من كان معبودا عبد الله يعني الآن هذه كلها معبودات عبدت من دون الله وهذه المعبودات هي في الحقيقه ماذا هي تعبد الله سواء كان عزير او المسيح او الملائكه او غولاء الجن الذين قال الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن الذين يدعونهم من دون الله كان يردون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كذا في الردع البكري والفتاوى الرابع عشر ثلاثة عشر واربع منه بقي النبئ لأن قوله تعالى يبتغون إلى ربه الوسيلة الوسيلة هي القربة الوسيلة هي القربة والآية الكريمة هذه كما ذكر المقيم تضمنت محركات القلوب الثلاثة آية قول إبعال الذين يدعمتوا بدونه تضمنت ماذا محركات القلوب الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء أما المحبة في قوله تعالى يبتغون إلى ربه وسينه هذه المحبة وقوله تعالى ويردون رحمته هذا هو الرجاء ويخافون حذابه وماذا هو الخوف قال تعالى ولا تدعو مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك في اللاش له الحكم والي في الشور واضح زين هذا العال كريم انها في تقرير توحيد العباده وان الله تعالى المعبود وحده لا شريك من الفوائد اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن الله لهذه الايه قال ان الماثور عن السلف أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه وقال رحمه الله أن اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه له الإخلاص قال هم اذكر في تقرير ألوهيتي وعبادتي وطاعة للاحظ أنك الآية الكريم هنا عندك حديث إتبان قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهنا ذكر الوجه ويراد به ماذا الاخلاص لله سبحانه وتعالى قال بعده رحمه الله فان ذكره او ذكر الوجه بعد نهي عن الشرك وان يدعو معه اله مع رب فان ذكر بعد نهي عن الشرك وندعو معه اله اخر يقتضي ان كل شيء هالك إلا ما كان بوجهه من الأعيان والعمل والوجه بمعنى التوجه والقصد إذن هنا لما قال تعالى كل شيء هالك إلى وجه يعني كل شيء هالك إلى يعني العمل الذي هو لله تعالى وحده على شريك لا ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر هو الذي يبقى هو الذي ينفع أما ما كان شركا فهذا لا ينفع وهو بال على الصحي وهذا كثير من العلماء قالوا ايش عند قوله وتقطعت بهم الاسباب اللي جاء بجاهل عند العباس ايش قال عن الاسباب وتقطعت قال الاصيلات التي ليست بالله الاصيلات التي ليست بالله هذه الاصيلات او تلك العلاقات تتقطع وتكون ايش وتكون عداوات وهذا يؤول الى الكراه يعني لما يعني يفر المؤلف الحين والله قضيه ابتغاء وجه الله والإخلاص. هذا يؤكد دائماً وابداً أن على كل واحد مننا أن يتذكر ويتعاهد نفسه في قوله وفعله وفي سائر شؤونه أن يكون ذلك لله تعالى والمؤلف رحمه الله يعتني بهذه العلاية الفائقة ولا تكد تجد يعني يعني في كلامه لما يقرر العبادة ويقرر القصد إلا وتجده يؤكد على هذا الجانب وهذا الأصل كبير أنه هو الإخلاص ويدكر عمر المشهور لما كان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا وادعله لوجهك خالصا ولا تتعل لأحد منه شيء من العبارات التي تكتب بماء ذهب ويردها الشيخ في هذا السياق وفي هذا الصدد أنه قال عندما تقول تعالى كل شيء هل يكون لوجهه مقالة الربيع بن كل عمل كل عمل لا يبتغ به وجه الله يزول ويضمح كل أمل لا يبتغ به وجه الله يزول ويضمح الشيخ يقول مدى حالي تحدثت عن العبادة والاستعانة يقول رحمه الله يقول رحمه الله عليه يقول ما لم يكن بالله لا يكون ما لم يكن بالله يعني عمل لا يكون في استعانه ولا في توق الله تعلق بالله ايش ما يتحقق ما لم يكن بالله لا يقوى ما قال بعدها وما لم يكن لله لا ينفع ولا يد اشي الذي ما هو لله ما يدحق. لكن العمل الذي يراد به وجه الله بان الله تعالى حي لا يموت العمل الذي يبتغى به وجه الله يبقى اما العمل الذي ما هو لله للناس فالناس ينقطعون ويهلكون وايضا كذلك العمل الذي يقدم يعني ابتغاء مرضاتهم عدى الله من ف فلما يقول الشيخ ما لم يكن بالله لا يكون وما لم يكن لله لا ينفع لهم كلها تحقيق هذه الهصلين إياك نعب وإياك نساج قال تعالى وتوكل على الذي لا يموت أيضا كما عرفنا أن التوكل يتعلق بتوحيد الروية أيضا من فائدة التي في هذا المقام ذكرها بخيم في المدارس لاحظوا قال وتوكل الحين الذي لا يزال وهو ان التوكل كثيرا ما يقترن بالحديث او صفات الاديات قال توكل الحين نعم فاند الناس توكل الحين الذي لكن كثير من الناس في يعتمدون على ايش هلا مخنوق من ايش مسكين يعني يعتري الهلاك والموت وتجد أن القران يعنى بقضيه تقرير هذه العادات وربطه إيش لأسماء الله وصفة فتجد الشخص كلما كان يعني محققا ومثبتا لصفات الله تعالى كلما كان محققا إيش للتوكل وسائر هذه العبادات ولهذا الشيخ الزلام يقول فيما نقله تنيني بن قيم يقول الشيخ الزلام بن قيمية لما جاء عن الموضوع التوكل قال لا يصح التوكل من فيلسوف لا يصح التوكل من فيلسوف يقول إن الله تعالى لا يعلم الجزيات ولا يصش التوكل من يقول إن الإنسان يخطر الفعل الأسئل التوكل لا يصش إلا من ممن يقول لله تعالى بكل شيء علي ممن يوقن بما جاء في قوله تعالى ربنا وسعنا كل شيء رحمة وعننا التوكل لا يصش ولا يتحقق إلا ممن يوقن ان الله تعالى على كل شيء قدير وان الله تعالى هو خالقنا وخالق افعالنا الله هو خالق كل شيء نلاحظ الان يعني كيف كيف ان السلف الصالح لما يستشهدون النصوص نجي يبين لك ايش اه الصله اه اه او التلازم بين اثبات صفات الله تعالى وبين يشهد الابد الشخص كلما كان مثبت لصفات الله كلما كان محققا من تلك ايش كما سمع عبارة الشيخ الذي نقلها القيم ولا يصح التوكل من فلسوف يقول إن الله تعالى يعلم الجزيات ولا يعلم لا يصح التوكل من فلسوف يقول لا يعلم الكلية ولا يعلم الجزيات عند الفلسفة وعند السينة وأضرابه ولا يصح التوكل من قدريين يقول إن الإنسان يخرق في قال تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين هنا كلمه الحنيف هي شغا في غير موطن فبين اصل كلمه الحنف في اللغه الحنف في لغة العرب هو اقبال القدم وميلها إلى اقصى هذا معناه كما يقال مثلا الاحنف بن قيس او رجل احنف بمعنى انه ايش إقبال القدم وميلها إلى أختها فمادة الحنف فيها معنى الإقبال والميل وهي لما تنظر لها بالنسبة للحبادة لما قال تعالى ثم وحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والحنيفية هي الإقبال على الله أن تقبل على الله تعالى بقلبك وقالبك أن تقبل على الله تعالى بكل يدك كما سيبين الشيخ فالحنيفية هي القصد أن يكون أطراع له مقصود فالحنيفية هي بمعنى القصد وليس علم يسمون توحيد العبادة توحيدة القصد وأنه لقال يكون هوا مقصود أن تقبل على الله طبعا هو إذا أقبلت على الله عند ذلك يحصل منكم أيضا أو لا يحصل منكم أيضا فمن الآن ماذا؟ أم شوى الله بينهما تلازم فإذا أقبلت على الله اعراض عن ما فهي اثبان الله وميل واعراض عن ما يقول رحمه الله فالحنف الميل الى الشيء بالاقبال الى غيره الدين الحنيف هو الاقبال على الله تعالى وحده لا شريك له والاعراض عن ما سوى هي الحنيفيه ان تقبل على الله وحده ما تقبل على, على خلق لا, على, لا أن تقبل على الله تعالى وحده والإعراب عن ما شوه قال في الفتاوى التاسع سبحة تسعة عشر وثلاثمائة نخلص من خلال هذه الآيات الكريمات أن هذه الآيات الكريمات أوردها المؤلف في تقرير الحيدروبية وفي تقرير العبادة والجمع بين العبادة والاستعانة وإذا سيأتي أيضا مفصلا في في الكلام الذي يأتي بعد قليل شاء الله طيب فنبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدما وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة والمضرة هي من جنس الألم والعذاب فلا بد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به والثاني هو المعين, الموصل هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة إلى دفع المكروف فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر إذن تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجود أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما تواه هو المكروف وهو المعين على دفع المكروف فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجود والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبيا إذن الاله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب. هو الذي يربي عبده فيعطيه, فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب وقوله تعبده وتوكل عليه وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقوله تعالى عليك عليه توثلت وإليه متاب وقوله وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فهذه سبعة مواضع تنتظ... تنتظم هذين تت... تنتظم. تنتظم هذين الأصلين الجامعين صح. هنا قال رحمه الله ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة ذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج للجلب يعني مما تميد به شيخ رسول الله حيث الله عندما يقرر مسائل الاعتقاد ومنها مسائل العبادة أن يبين لك أن هذا التدخيط هو امر فطري ضروري فمثلا لما يقول الشيخ هنا كل مخلوق هو فقير فهذا أمر فطر ضروري ما من مخبوق كائنا من كان إلا هو فطير هذه طبيعة النفس البشرية فهذا مما يتميز للمنهج السلبي منهج السنو جماعة أن تجد أنهم عندما يقرون مساء الاعتقاد ومنها توحيد العبادة تجد أن هذا التوحيد يستوعب طبيعة الإنسان و يعني يكون ملائما لفطته و ضرورته البشرية ف فقير ما ملك ملك ولا وزير ولا امير ولا صغير ولا كبير الكل فقير, الكل فقير. لكن الله تعالى يمن على المؤمن بهذه النعم العظيمه وهو ان المؤمن يفتقر الى الله تعالى الى ربوبيته والعباده اما الكافر فتجده قد اعرض عن ايش عن افتقاره الى عباده الله تعالى ولجئ اليه والانطراح بين يديه ما يحتني بالشيخ يقول والله هذه حقيقه الا هو عندما يقصد هذا المعنى أن يعني ان طبيعه فقير ما تجد لا تجد شخص الا فقير ما تجد شخص انه دليل ما تجد شخص الا هو يعني قد انا وخضع لما تسمع عبارات يقولك هذا هو متحرر او فلان يقولك مثلا لا ديني علي ما تستخدم على التقرب الصحيح ما في احد الا لله دين اذا اردت الدين خضوع ما في احد انه خاضع ما في احد الا وهو خاضع هو اما يخضع لله واحده لا يشرك يخضع لغيره قد يخضع لصنم قد يخضع لشجر قد يخضع لحجر قد يخضع لنظام قد يخضع لمال ويعبد المال قد يخضع لشهوه قد يخضع ويعبد النساء فلا. ان سعيكم جاد هذا ملحوظ ينبغي ان وشيخ الإسلام يعني يعنى به عناية فائقة هنا مثلا في موضوع الفقر يعني إلى الله تعالى يقول مثلا الشيء رحيم الله في هذا الموضن يقول فنقرأ فل... عليكم كلام في مجموعة الفتاوى قال فالإنسان وكل مخلوق مقير إلى الله بالذات لاحقا ما يقول فقير أو تعالى بالذات يعني ان الفقر لا ينفق فقير تعالي يعني أن الفقر صفة ذاتية ما تنفك عنه الغنى صفة ذاتية لا تنفك عن الله قال كل مخلوق فقير الله تعالى بالذات وفقره من لوازم ذاته يمتنع أن يكون فقيرا إلى خالقه وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله تعالى وحده على الشريك ثم قال فالعبد فقير إلى الله من جهة رويةه ومن جهة إلهيته فقر العبد الله تعالى من الجهتين من جهة روية ومن جهة إلهي ممعنى هذا يعني تجد الان الإنسان فقير, فقير أنه محتاج إلى الماء الذي أنزل الله محتاج إلى الذي خلقه الله هذا الفقر إلى روية الله وإلى نعمة هذا يشترح فيه المغرب والكافر والبر والفاجر لكن العبرة والتي هي الشرف والعز الافتقار إلى ماذا؟ إلى عبادة الله الذي يختص به أهل الإيمان والتوحي نرجع إلى كلام الشيخ قال والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب وربه تعالى يغفر له ويرحمه فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا في الدنيا ولا في الآخر ولولا مغفرته لما وقع العبد أو لما وقع العبد فشر ذنوبه وهو أي محتاج إلى حصول النعمة ودبع الشر ولا يكونوا برحمته ومغفرته نعم فالأب يعني لا يستغلق محتاج إلى حصول النعمة ودفع الشر وحصول النعمة إنه يكون عيش برحمة الله ودفع الشر يكون عيش بمغفرته وستره سبحانه وتعالى قال هنا عندك قال لا بد له من أمره ولاذن اعتربي الشيخ كثيرا في هذا الموطن في البلاد العبوديه ان الاول قال هو المطلوب المقصود فما من شخص الا له ايش مقصود مقصود يقصده سميته مقصود سميته مراد سميته غايه المعنى فريح لاحظوا ان قال الشيخ هو المطلوب المقصود المحبوب لاحظ الشيخ يحببر بالمحبوب لان الشيخ في رساله من اروع رسائله رسالة اسمها قاعدة في المحبة بهذه العبارة في أول كتاب وفي ذناها قال أصل كل حركة في الوجود أصل كل حركة في وجود الحب فالحب والإرادة هو أصل كل حركة في الوجود إذن فالأحد لا يتحرك إلا أن هناك إرادة محبة للشيء فأنت لما مثلا تطلب العلم عندك حب لهذا العلم وإرادة عنده مثلا مثلا يعني يحرص على طلب المعاش فعنده حب وإرادة فأصل كل حركة في الوجود هو المحبة طبعا لما تقول محبة سواء كان ذلك فعلا مترك قد يأتي الترك لو مثلا كل مدى يتحرك من أجل حصول العافل يرجع الأمر كله إلى ماذا إلى أن أصل كل حركة في الوجود هو المحبة أيضا نلاحظون لما قال المقصود هذا كلام متين من هذا العلم يسمونه يقول هذا ماذا القصد, القصد والإرادة قال مقصودك والله تعالى هو مرادك هذه الحنبية فيقبال على الله تعالى وإيش هو غايتك وهو مقصود ولهذا تجد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الظهب يفسر الإله بهذا المعنى يقول هو المعبود المقصود المحتمد عليه وره يقول إيش أن لا إله الله تثبت أربعة وتنفي أربعة تثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله تثبت المحبة والخوف والرجع. ثم قال وتنفي أربعة الأنداد والأرباب والطواغيث والآلهة قال أحدها أن المقصود المحبو الذي ينتفع وينتدفع الثاني هو المعين إن الله تعلم ما يكون هو غايتك مقصودك أن تحتاج إلى ماذا؟ إلى المعين حتى تصل إيش إلى هذا المقصود فالأول هو العبادة والثاني هو ماذا؟ الثاني لما يقول المعين هو الاسدعانة فعندك الآن غايه وعندك ايش استعانه فانت الآن يعني هذا الامر الثاني هو وسيلة لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ايش؟ لتحقيق العباده، لتحقيق العباده. تفقول كما يحب الشيخ عندك عله غائيه وعندك عله فاعله. العله الغائيه اللي هي المقصود المراد وهي ايش؟ غايه. والعله الفاعله اللي نستعيد طيب طيب لما تشوف عندك الآن الأول مطلوب والثاني محين أيهما أشرف وأعلى الأول والثاني أيهما أشرف أكيد الأول ولهذا بذعبه في عية الفاتحة إياك نعبد يقول شيخ السلام رحمه الله والعل الغائي هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف ولهذا قدمت بمثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك عساء هكذا في المتاوى الثاني صفحة ثلاثين قال أيضا رحمه الله في المنهاج وقدم اسم الله على اسم الرب لاعرف لا الفاتحة قال الحمد لله قدم لفظ جلال الله له من الاله المعبود على رب العالمين قال قدم اسم الله على الرب في أول فاتحة فالمعبود هو المقصود المحبوب لذاته لم يقلك أن الله فعله محبوب لذاته يعني أنه نحبه جماله من الأسماء الصفحة ما هو فقط بضحبة لأنه أنعم علينا وأعطانا ورزاقنا نعم لكن هناك محبة أخص وأشرف وأكمل وأفضل أن تحب الله تعالى إيش؟ ماذا لذاته لما لهم أسماء الكمال والصفات الجلالي وجمال قال فالمعبود هو المقصود المحمد لذاته والمعين والباري الخالق ومنه ابتداء كل شيء والغايات تحصل بيش في البداية الغاية تحصل إيش بالبداية عندك غايات التي هي توحيد للعبادة هذه الغاية كيف تحصلها كيف تنال ماذا البداية من البداية هنا هي الاستعانة والتوكل على الله طيب إذا لآن عندك المطلوب وعندك إيش وسيلة او عندك عبادة وعندك إيش التعاني الشيخ كما هي عادة تجد حين في مناطق يجمل ثم يبصل هو لما ذكر ذكر الأمرين على سبيل الإجمال فصل ذلك وجعله ماذا أربعة أمر قال عندك هنا فها هنا أربعة أشياء الأول محبوب مطلوب فعندك محبوب مطلوب وقابله ماذا امر مقروه مبغب فأنت لما تقول هناك مقصود هذا المقصود قد يكون محبوبا يجب فعله أو مقروها يجب ويش طبعا. نفس الكلام الوسيلة الوسيلة هي إما الحصول المطلوب أو وسيلة إلى ماذا إلى لا, لا, يعني لا تعارض بين الأمرين فهو مجرد يعني تفصيل وبيان لما أجمل وإلا هذه الأمر الأربعة ترجع إلى ماذا ترجع إلى هذه الأمرين اللي هو المطلوب المقصود والوسيلة فهذا بجمالة المطلوب قد يكون مطلوب من الفعل مثلا توحيد العباده او مطلوب الترك هو الشرفه او الوسيله لفعل المطلوب او ترك المقروض فهي ترجع إلى الى, هذه إلى هذين الأمرين المذكورين قال اذا تبين ذلك فبيان ما ذكرتم من ان الله تعالى هو الذي يجعل يكون المقصود لا يجب ان يكون المقصود لو توحيد قلنا يا إش القصد أي توحيد الرويه وتوحيد القبض العبادة القبض الفعال هو المألوه المخصوط المعقول قال وهو المعين على المطلوب المعين المطلوب هذا أي توحيد نعم الرويه ولا الرويه التوحيد الألcn piuli التوحيد المعين على المطلوب وما سوى هو المطلوب وهو المعين على دخول المطلوب لاحظوا من الكلاب لم يقول المقصود المدعو المطلوب ها وهو المعين على المطلوب على توحيث ربي وما سواه المقروف وهو المعين على ذفع المطلوب فعندك الأول والثاني وهو الان عندنا أربعة عمور الأول والثاني يتعلق بال Ple del� توحيث توحي Breakfast والثاف الرابع الوسيلة في الحصول حصول او أو جفع المقروف يتعلق بال tohiod الروضية قال فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل وجهة لأنه الآن هناك من يعبد غير الله هناك من يعبد الدرهم هناك من يعبد المال لكن أكمل وأشرف المقاصد هو إيش أن يكون الله تعالى هو مقصودك ومعبودك وحده ولا شريك قال الشيخ رحمه الله إذ الاله هو الذي يؤله نعم الشيخ سنبي المسألة قديرا بمسألة جليلة ما معنى لله لاحظوا أنه كان هنا هو الذي يؤله فيعب فالإله بمعنى المألوف والمألوف هو ماذا هو المعبود والفعل فعل ألها كعبدا والذن ومعنى فالذي قرره سلفنا الصالح أن الإله هو المعبود وأن الإلهية هي عبادة ليست الإلهية كما يقوله المتكلمة أنها القدرة على الاختراع أو القدرة على الخلق. لا الإلهية العبادة ولو كانت إلهية هي القدرة على الخلق او الاختراع لكان مشكلة الحرب إيش. لكانوا ماذا؟ لكانوا محرين لاحظنا على معنى إله الإله على وزن فعال بمعنى مفلوب أي معبود وليس الإله على وزن آله بمعنى صانع لا إذا كذلك فالإلهية هي عبادة فقال والرب هو الذي يربع عبده لاحظوا هو كل شيء في تقريض الجمع بين العباد والسلام نعم الرب بمعنى المالك بمعنى المنعم الذي يربع عبده ويعطيه خلقه هذا ثباثنا الآية الكريمة لما قال تعالى على لسان موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه نعم بقى على ايش ثم هدا ثم هدا يقول بقيم في الخلق ايجادهم في الخارج صار مدونه في الخارج والهدايه هنا ثم هدا اجل هدايه نسميها بقيم الهدايه العامه هدايه كل مخلوق لما يصل عيش شأنه مو عندنا الان هدايه الدلاله والارشاد عندنا هدايه التوفيق والقبول لكن هنا هدايه عامه ذات ارشاد وهدايه كل مخلوق لما يصلح له والله تعالى هدى الحيوان وهدى النبات لكل ما يصلح حاله وشأنه فهذه الهدايه العامه اذكر في ربنا اللي يعطي كل شيء خلطه ثم هدى فلحظ هذا تقريب مثيل حتى تعرف الفرق بين الرويه والويه طبعا هذا مهم يا اخوان لان احنا الان في زمن عندنا منها المبتدعه واشباه المبتدعه اي نعم. الذين تجدهم يعني يتطاولون ويشغبون على مدهب السلف ويقولون أنت تقولون التوحيد أقسق قسام ثلاثة وهذا التقسيم يعرف يعرفه إلا ابن تيمي وابن عبد الوهاب ونحوه وهذا شيء أتيتم به من عندكم يقول كله كله هذا كله يعني متهافت لا قيمة له فقضية أن هناك فرق بين الله وفرق بين الرب هذا جاء به جاء به القرآن الكريم والله تعالى قال في بحكم التنزيل وما يمن أكثرهم بالله لهم مش لكون ولك ما بين بالحباس, بالحباس أن هؤلاء القوم يعني يؤمنون بالله يعني يؤمنون بربوبيته ويش في ماذا يش في ألوهية وعبادة والقرآن فرق بين الأمرين لما قال قول أعوذي رب الناس ملك الناس إلى الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكلمة إلى الله بمعنى البعبود وكلمة الرب معنى المالك فالقصد أن, أن, أن, أن, أن هذا التقسيم الذي يشير المؤلف للفرق بين تقسيم بين العلم يعبي من الاستقراء بنصوص الوحيين وكلام المحققين المتقدمين من السلف قبل بن جمع ب بهذا فنلاحظ الان في مثلا لما قال عليه توكلت واليه ن لاحظ الان ايش جعل العبادة شيء والتوكل ايش شيء ونا وهذا يثبت في اخر رساله أن هناك ناس يجمعون بين العباده والاستعانه يعني بين التوحيد الربوبيه والالهيه هناك من ايش عندها تحيد لكن عنده تقصير في توحيد عبادة والعكس المقصود أن هذه الآيات الكريمات كلها ترجع لها أولئي الذين يتطاولون على مدى بالسلف بمسألة أقسام تحيد أقسام تحيد إلى ثلاثة أقسام لاحظوا الآيات السبعة هذه عندك أول من الآية إياك العبد ثم الآيات التي ذكر المؤلف كندها في تقريب ماذا الفرق بين الربوية واللوية وأن الإله هو المعبود لاحظوا مؤلف أيضا دائما يؤكد يقول فالإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإلامة الشيخ عحمه الله لما يتكلم عن كلمة إله يعني يربطها ربطا واضحا بينا بأعمال قلوبه فيقول كالإله هو الذي سأله لكم فجل هذا كلام عندنا بالقيم والرجب فتوحيد العبادة متعلق بأعمال قلوبه حبة إجلالاً خوفاً خشية يقول الشيخ في الفتاوى فالإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال أيضاً تركيز على أيش محركات القلوب المحبة والرجاء والخوف هكذا في الفتاوى الثامن عشر تسعة عشر الثامن عشر وطرعي تسعة عشر وثلال أيضا هنا من الفوائد ذكر الشيخ في قضية الربيه والولهوية أو العباد والاستحانة عليه توكلته وإليه يقول الشيخ لما كان فقر النفوس إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود كان اقرارهم بروية الله أسبق من إقرارهم بروية يعني أيهما أسبق أيهما المتقدم الأقرار بروية والولهوية ولهذا تجد ان القرآن الكريم هذه من يحتج بالربيه على على ماذا على الالهيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني لا تجعلوا لله اندادا في العباده وانتم تعلمون ماذا وانتم تعلمون ان الله تعالى لا يوجد له ايش الخلق والرزق والتدبير يقول كان اقرارهم بربوبيه الله أسبق من إقرارهم بأيوهي به وكان الدعاء فيه والاستعان به والتوكل أكثر من عبادنا يعتج الآن كلنا سيدعون الله هذا كثير لكن تحقيق العبادة بالقصد والإنابة هذا أقل ولهذا سيدد مشرق العرب يدعون الله ولم يدعون الله يدعون الله تعالى إذا اشتد وإذا ركب تلك دعو الله وصولنا والدين لكن جانب العبادة يعني يعني يقصدون وجه على تعالى بالذبح مثلا وبالصلاة هذا ليس عندهم هكذا قال الشيخ رحمه الله بن عزاوة الرابع عشر صحة أربعة عشر طيب نحن بأبو الوجه الثاني عن صدرها الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن... تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم, كحاجتهم وأعظم, ما... وأعظم... وأعظم في خلقه وحاجتهم <تصفيق> إليه وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم ورببيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت لا إله إلا الله احسن الحسنات وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر طيب. الوجه الثاني هو هذه الأوجه الآن في الرسالة كلها في تقرير العبادة والاستعانة يقول رحمه الله أن الله خلق الخلق به ودلي كما لا أخبر عليكم وخلقت جنة والإنسى إلا العبودة والله بحثنا بهذه الهدايه كثيرا في في معناه الرد على من يعني غلط في فهمها في الفتاوى الثامسه 56 يبين ان الصحيح في هذا والمعنى الصحيح الا يعبدون اي لامرهم ونعم فاللام هنا لم ايش ايش اللام لا يعبدون نعم نام تعليل بعض غلط وقال ان اللام لا ما العاقبة. لا ألم هنا لا بالتعليل والمعنى إلا لأمرهم وأنهاهم وهذا الذي جاء عن أمير ممين حليف أبن أبي طال في معنى هذه الآية أي أن الله تعالى خلق الجن والإنس من أجل عبادته مثل قال تعالى القرآن فسروا بعضه بعضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله محرصين له أدين قال أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته وذناب إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبه هذه القلوب لن تجد طمئنين راحة البال إلا بذكره وكذلك أيضا هذه العين لن تجد يعني يعني قرة العين إلا بيش بالنظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في حديث عمار بياس رضي الله قال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهه الكريم يريد رب الله ولا فتن مضل. قال رحمه الله وحاجتهم اليه في عبادته هي وتعلهم لحاجتهم يعني مقصود الشيخ رحمه الله ان ان حاجتنا الى عباده الله يعني مثل حاجتنا ايش الى هويه ما قال نعمل استدراك و... بل الحاجه للعباده اعظم بالحاجة إلى ربيعية الآن كذلك الناس يستطسف أنه ما يمكن يستغني عن, عن نعم الله عن الماء الذي ينزل الله عن الهواء الذي يخلق الله, الله لكن يعني القليل يستطسف الحاجة إلى عبادة الله وإن الشيخ يقول الحاجة إلى عبادة الله ولينابي إليه أعظى من الحاجة إيش إلى ماذا إلى نعم الله ويربيعية لماذا لأنه الآن إذا الإنسان ماذا لنحظ لم تحصل هذه النعم على يعني ل... ل... لم يحصل نعمه الماء ولا نعمه الهواء ما من الذي يحصل يحيى في موت كذلك لكن اذا حرم واعرض عن عباده الله فانه هذا هو ايش الموت الحقيقي موت الروح اذا فاتت عليه النعم الدنيويه التي هي مؤقتره وبيه مو جسده واذا حرم وأعرض غباثنا هو هنا يحصل موت الروح الذي هو أشد الهلاك وعظمه يقول الشيخ السلام رحمه الله فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام الشراب فإن هذا إذا فات إلى الطعام الشراب حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العدم حصل الحذار في إيش؟ ولا في الآخرة؟ الذين لا يعبدون نعم في الدنيا ولا آخرة فالآخرة قال تعالى وَمَنْ أَعْرَبَ أَنْ ذِكْرِفْ إِنَّ لَهُ مَعِيشِتْ تَنْضَنْكَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَرَ هكذا قال رحمه الله الأول صباح خلال قال رحمه الله هنا وبذلك يصيرون آملين متحركين لاحظ الشيخ قول اذا كان نروح على غايته المقصوده ف هذه الغايه يكون ايش عامل متحرك عامل ايش وتحركه هي طبيعه الانسان طبيعه هو ذلك أن يكون له مقصود نعم وايضا يكون متحرك من اين اخذنا هذا سيذكر مؤلف ذكر النواط المتعدده اللي يعني الصوت السابق نقول افصح الاسماء ايش حارس اصط لم يسمى به اي انسان مو من الكاذر ولا بر ولا حارف وهمم همم يعني له هم اراده قص وحارف يعني, يعني كشف وعمل حركه اليس كل حارف كل الناس ياخذ هكذا قال عليه الصراط هنا لم يقول الشيخ ان كان العباره هكذا هكذا الجزا فلما صاروا عامل متحرك الاول لما يقول فإن ذلك هو الغاية باعتبار أن الإنسان همام ليس معنى همام لأنه له هم ومقصود ومرد وهو عامل متحرك باعتبار أنه حارف فالله تعالى هو مقصود هذا المؤمن ايش يتحرك ويسأى لهذه الغاية وهذه الحركة وهذا السعي هو وسيله إلى تحقيق هذه الغاية قال رحمه الله ولا صاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال تقول صلاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال أبدا لم يجد إنسان الصلاح والفلاح والنعيم إلا بعبادة الله تعالى هذه الجنة التي قالها بعض الصلف إنها في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة آخر وهي الاتفال عنها عندها قطعم الإمام من السلف الأوائل نحن في نعمة لو علم بها الملوك وابناء الملوك هايش اللي جالدون عليها قال بل أعرض عن ذك ربي فإن لهم عيشت من ضنك وهذا أول واقع لما تجد الأمم السادقة أو حتى هذه الأمة التي تركبت طريق الرسل لما أعرضوا حصل هذا الظنك ولذا الشيخ حيث الله مثلا لما يتكلم عن حيرة المتكلمين فعلا حيرة وخلق واضطراب ووحشة من كل الغاز وأرواحنا في وحشة من جسومنا يعني الإنسان لك أن يستوحش بالروح التي بين جنبيه فكيف تبين لكن برض اليقين راحة البالي لا تكون ليش إلا بأن يكون الله تعالى هو مقصودك وهو سبحانه تعالى هو المستعان وعليه تبع نقول شيخ الأسلام رحمه الله عامة من ضم في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء بالرسول وترك النظر والاستغلال الموصل إلى محرقتي ولما أعرض عن كتاب الله ظلوا وذكروا آية الكريمة ومن أعرض عن ذكري وإن لهم أي شيء تمر قال تكفل الله سبحانه لهم قرأ القرآن وحمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال هنا ولهذا كان الله لا يغفر أي شرك به كان توحيد عبادة أن يكون على مقصودك فالشرك هو أن يعبد غير الله أن يزاحم هذا المقصود فمزاحمة هذا المقصود هو الشرك قد تكون هذه المزاحمة شرك أكبر قد تكون شركا أكبر تكون شركا أصبر كل بحسب ما يتلبس به قال وإذن هذا كان الله لا يغفر أي شك كما في آية النساء ان الله لا يغفر أي شك بي وغفر دون ذلك لمن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشك يعني شيء مستدام في الرضع البكري يقول حتى الشيء غصر عاداً الله من الشركة كله أن الشركة الأصغر أيضاً لا يطفر وأنه يدخل في عجم الآية ومنهم يقول الشركة الأصغر يعني هو فسائر الذنوب تحت المشيئة قال ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن حسنات لاحظوا من رحمة الله أن لا إله إلا الله وهي أحسن حسنات هي أيضاً ماذا؟ هي أكثر الأذكار وجوداً وأيسرها حصراً كانت لما تأتي إلى أهل الإسلام لو جيت شخص يعني جديد يجهل كل الاذكار والاوراد لكن تجده ما حيعرف كلمه ايش لا لا وهذه من رحمه الله انما كان يعني نس اليه احوج كل ما كان يعني تعلمه والوصوله ايسر وارفق هذه من رحمه الله سبحانه سواء في الأمور الدينيه انت عندك لا اله الله او مثل عندك دلائل النبوه كثيره جدا او حتى في الامور الدنيويه لما كانت حاجة الناس للهواء أعظم كان الهواء أيش؟ يعني, يعني تجد أيش؟ أن وفرة الهواء أكثر من, إيش؟ من غيش وحاجة الناس مثلا إلى الماء أكثر من حاجته إلى الطعام فتجد ان الماء وفرته هو أكثر من غيش من الطعام يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كلما قويت حاجة الناس إلى معرفة الشيء يسر الله أكبر. ولهذا لما, موسى, لما قال موسى عليه السلام كما في الحديد التعريبون يَا رَبِّ عَلِّمْ مِنْ شَيْئَ اَنَا أَذْكُورَكَ فقال يا موسى قل لا فقال موسى عليه السلام قل يا رب كل عبادك يقولون هذا يعني شيء يخصه فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن لو أن العربين السبعة والسماوات السبعة وعمرهن غيرهن في كفة ولا إله الله في كفة لما لفهن لا فيهن ويقول الشرس الاسلام الله إن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أذلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخله كذا قال بجواب الصحيح ثالث 73 ومتعين في النصرينية صبح 33 ومتعين نختل بها العبارة ما يتعلق بالفقر إلى الله تعالى والحاجة إليه يقول رحمه الله في أجلات عبودية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتد ولا يطيب ولا يطمئن إلا بجباد الله تعالى وحبه ولنابث إليه ولو حصر له كل ما يلتد به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكر لأن فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه هذا القصد وهذا لا يحصل إلا بإعانة لا إله الذي توحيده الروي وهو مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعي هكذا في رسالة العبودية في مجلد العاشر صفحة 94 ومع طيب العلم نتحد هذا بلا تبي الله وسلم عن نبيه محمد وعلى آله وصعبه جميعا ونكم إن شاء الله بعد صلاه العصري باذن الله تعالى يعني هو الاشكال دي اذكر وارد يعني يقول اخونا ان الثواب كل كيف يعني يتعلق رؤيه هو اذا تعرف وينبغي أن نستصد القاعدة لذلك إن كرش الإسلام وقررتها عبد الرجب وغير من الحققين أن من الأسماء ما يكون له معنى أنجل إطلاق وإذا اخترنا بغيره يصنع ويشمعنا يخص فالتوكل لما يخترم بالإنابة أو يخترم بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعيد وما توفيق إلا بالله عليهم وكلتم وإليه إذا اخترنا به فصارت العبادة هنا يشفر العبادة والاستعانة او التوقف ظهرت رعيدة رووية هذا مثل الدعاء الآن الدعاء تجد الدعاء غالبا كما يدكر الشيخ غيره كما تجد في القرآن غالبا أدعى الشخص الذي يدعى يقول يا ربي إذا كذلك صار متعلق بيش بالرووية والدعاء هو أيش كما في الحديث الصحيح الدعاء هو هو العبادة وإن تستصحبت أن التوكل إذا اخترنا العبادة هو يتعلق فيه. لكن إذا جاء التوكل وحده فتدخل في العبادة وما تدخل تدخل وعلى كل يعني يبقى أيضا كما قلنا ذكرنا أن التوكل هو في الحقيقة من نتائج الروية ولهذا تجد ولسيذكر الشهر لما يدكر الأقسام الأربعة قال العبادة والاستعانة فتجد في القديم الحديث هناك من الناس من عند استعانة عند توكل لكن عنده خلل تقصر في العبادة هو الآن بعض الناس قد يكون عنده شيء من هدوم أو حتى ربما يكون عنده شيء من البدعة لكن عنده عنده اعتماد أعطاء تجد عنده قوة العكس قد تجد بعض الناس يعني كثير الصلوات والأوراد والأبتار والعبادة قد أحسن في هذا الأصل العبادة لكن عنده ضعف فيش في التوكل عنده ضعف في التوكل فتجد هذا الصر كمان ذكر شاف غير ممكن انه ايش اذا يعني اصابته مصيبه ايش يعني يعجز وجهه هذا سيء ان شاء الله انا بتكلم على اكثر اربع امم الله لا يذلكم كيف يعني هو على كلام الشيخ العلامه محمد اليمين رحمه الله قال وفيدي يقول ان الشيخ الشيخ الاسلام يتردد كلامه كذا يقول الشيخ أن, ان الشيخ الاصغر يغفر ام يعفر وكان الشيخ اليمين وقف على أن بن زي قال هذا ومره قال ذاك يعني ان الشيخ صار لا يغفر مره قالنا ماذا ان تحتم بشيء يعني تحتم قد يغفر الله تعالى حسب اطلاع القاصر ان الشيخ الربعه البكري نص على هذا قال وقد يقال ان الشرك الأصعر لا يغضر بناء على إيش عن عموم الآية إن الله لا يغضر أي شرك به بعد الآن كما يقول هذا المصدر موّل تقدم تعالى لا يغضر إيش إيش رأيه فالشرك لا يغضر لكن لما يقول لا يغضر كما يرون البعض ألمية الدعوة أي نعم. كما يقول أنه لا يغضر لكنه يدخل تحت المعزلة ما يمعني عليه يدخل تحت المعزلة يكون في كافة السياس فإذا كان هذا الشخص الذي يتلبسه الشركة الأسرع أن حسانة راجعة فهو من الناجين خلاف الشركة الأكبر الشركة الأكبر لا يدخل سعر المهزة فكذلك الشركة الأكبر يبضل ليش جميع الحسن هذا الذي هو خلاف هل يغفر لا يغفر هو العلم عبد الرحمن السعدي حتى الخلاف حتى الخلاف أنه يغفر لا يغفر ولم يرجح شيء الله